عندك صف عندك سؤال عندك كتاب عندك كتاب عربي هل عندك قلم نعم عندي لا ليس عندي عندي نقود عندك عنده عندها عندك سيارة عندي سيارة قديمة عندي سيارة جديدة عندي موعد عندي موعد مع الدكتور عندي موعد مع المدير عندي موعد مع الأستاذ عندي موعد مع الأستاذ محمد عندي موعد مع الأستاذ أمينة لو سمحت هل عندك رقم البيت؟ لو سمحت هل عندك رقم التليفون لو سمحت هل عندك دليل الهاتف سؤال كتاب قلم نقود سيارة قديم جديد موعد المدير لو سمحت دليل